والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا كذلك نصرف الايات لقوم يشكرون لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم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 من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلموا من الله ما لا تعلمون أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل من قبل لكم ولتتقوا ولان لكم ترعمون تكذبوه فانجيناه والذين ماووا في الفلك وأرققنا الذين كذبوا بآياتنا انهم كانوا قوما عميا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 اننا لنراك في تفاهه واننا لمغننك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفهه ولكنني رسول من رب العالمين